ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السرب ومسجرب ويتنقص أو كست تعذيرين أشوا روجا شمبي بالسبب اللي سرهندي كو بأمر يخدة علا بك روجا شمبي نجيرة بك نجيرة مصير خدة علا نهيوان كرب شندي أو روجا شمبي مصي بجرم بس وان تعذيرك قاب بدأ. فقلنا لهم كونوا قرده خاصين. بجا مجد البنك ستعدكر حين بنا هندك ميمك. هند ميمك تشا يترزيه. يدريكتش رحمه خدي تعال.